يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل في هذه الحلقة حديث المؤلف عن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إذ قال تنبيه عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بماء التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب لأنها هنا أريد بها الصفات للذوات أي ما طاب لكم من بكر أو ثيب أو ما طاب لكم لكونه حلالا وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل وقال بعض العلماء عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض والله تعالى أعلم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما والحكمة في إذار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا فقوله فقول تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف الآية صرح تعالى هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليست كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن لثنتين ليستا كذلك، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال، وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة الله، وأن للبنتين الثلثين أيضا. الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة. وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثلثين ليس بحظ لهما اصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهم الثلثان فتعين أن تكون صورة فرادهما عن الذكر واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين لأنه ما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقة فلا دور لانفكاك الجهة واعترضه بعضهم أيضا بأن للابن مع البنتين النصف فيدل على أن فرضهما النصف ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع فلا أن تأخذه مع لابنة الأنثى أو لا فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى مراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحده منهن بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ومما يزيده ايضاحا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فإن كنا إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر الموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك لأن البنت أمس رحمة وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب عن مفهوم الموافقة المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس خلافا للشافعي وقوم كما علم في الأصول فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على لثنتين من الأخوات أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به وهو دليل على أنه قصد أخذه منه ويزيد ما ذكرنا ايضاحا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابن رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه قال للبنتين النصف لأن الله تعالى قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور الأول أنه مردود بمذله لأن الله قال أيضا وإن كانت واحدة فلها النصف فصرح بأن النصف للواحده جائلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات وإنما من صيغ الحصر والغاية وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة اعلاه لا يرشد إلا العلماء فما لمنطوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثمة تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول إلى آخره وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف أقوى من مفهوم الظرف في قوله فإن كنا فوق ثنتين الثاني دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين الثالث تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفا الرابع أنه روى عن ابن عباس الرجوع عن ذلك قال الألوسي في تفسيره ما نصه وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فصار إجماعا نكتفي بهذا القدر وستكون لنا بقية حديث في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته